وَهُو الذي مَدد الْ الأرضَ جَلَ فِيهَا رواسِ وَأَنهَا رَ وَمِنْ كلُّ السَّمراتِ جلَفِيهَا وَمنِنْ كلُِ السمراتِ جلَ فِيهَا زَوْجَيثنَين يوش الليلَه إِ فيِي وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ عَנَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بماء وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَادْبِرْ فَقَوْلُهُمْ هَذَا كُنَّا تُرَابًا آئِن لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها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 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِرُ السَّحَابَ الثِّقَالِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ وَالْعَادُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُسِنُّ الصَّوَاعِقَ وَيُسِنُّ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِمَا يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دعوة الحق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 انزل من السماء ماء فسالَت اودية بقدريها فسالَت اودية بقدريها فاحتمل السيل زبدا وبيا ومن ما ينقضون عليه في النار ليتغوا احية او متاع زبد مثل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 وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَمِثْلًا مَّعُوهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ أَفَمَن يَعْلَمُ أن ماء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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وليه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ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 اولائك لهم اللعنه ولهم سوء الدار اللهم يا من سطر رزق لمن يشاء ويقدر وفرحه بمتاع الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخره الا متاع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 ألا بذكر الله تقمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآبا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم.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 بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كثوا تصيب بما صلعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إنه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 وجعلوا لله شركاءكم سموهم أم تنبئونهم بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكبور وصدوا عن السبيل ومن يؤمن الله فما له من هاد ومن لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدّ وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدّ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا أُوتِيَتْ مِنْهَا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 إليه أدعو وإليه مآب حكما عربيا ما أب وكذلك أنزلنا حكمنا ربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا واق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 وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاو وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وَقد مَك والَّذينَ مِن قَبِهِم فَنِ اللههِ مَكنُ جَم عّ عَلَما تَكسِهُ كلُل نَفس وَوسَلَم كُفَّارون مَنْ عقبب